وَالَّذِينَ يَتَوَقَّعُونَ مِنكُم وَيَدْرُونَ أَسْوَأَ جِيتَ رَبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولا كلا توعدهن ولكن لا توعدهن نصر إلا أن تقولوا قولا معه ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجنام واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذو واعلموا أن الله رفيع حليم لا جناح عليكم إن طلقتوا النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضة ومتدروهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متاعا من المعروف متاعا من المعروف على المحسن وإن قلقتهم من قبل أن تمسهن وقد فرطتم لهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْسُبُوهُ مَا تَرَضُّونَ إِلَّا أَنْ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ